بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينتقون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 اتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم عشاه ودلهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمَنُوا وما يخدعون الا انفسهم وما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذرا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قانون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يتعون وإذا قيل لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 وَيُسْتَذْهَرُونَ فِي ضَيَاعِهِمْ يَعْمَهُون اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الفرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تفتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا وَجَعَلَ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَجْعَلُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 بِه متشابعا ولهم فيها ازواج مطهره ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها طاردون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوظة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضِلُّ به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسحين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم القاسرون فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَكُنتُمْ آمِنِينَ ثُمَّ يُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ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 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسحك الزماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكفر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاستقون ولا تنبزوا الحق بالباطن وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 يا بني اذكروا نعمتي الذي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واستقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها كباءا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نسجيناكم من آل فرعون يسرمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آلَ فرعون وأنتم تنظرون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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِنْ تُصْدِرُوا عَنِّي سَمْعَكُمْ بِالْإِعْجَازِ فَتُؤْبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتَلُوهُ أَمْ قَتَلُوكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأقلتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات مَا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَتَدَارَكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا وَأَنَّ الذي الَّذِينَ على لَهُمْ فَأَنذَرْنَا فَأَنْتِنَّا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعْنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَّنَا مِنْهَا فَجْعَلْنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا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 وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعنا فوقكم الطور قذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتستخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ مُشْعِرَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ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 وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أَمْ تقولون على الله ما لا تعلمون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 وَإذْ أَفَظنا م تَافَبَني إصال إِ لا تعبذون إَّ الله وَبِوالَْ إْثَانَهُ وَدِلقُربَ وَ يتَم وَمَتك وَقولونَّاتِ حسْنَ وَأَقيمُ الصلا وَقي مصطَنةَ وَآجُ الذكاتَثُم م تََّيتُم إِا قَللَ مِنكُمْ وأنتم وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أضررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من زيارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم قسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشز العذاب وما الله في غافل عما أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ دِمَا لَا سَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا سَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْنِنُونَ وَلَمَّا جَاءَكُمْ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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله, أن ينزل الله من قضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين على وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَكْفُرُونَ أَمْ بِآيَاتِ اللَّهِ من قبل إن كنتم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتقذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلوما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا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 إِنَّهُ نَزَّلَهُ على قلبك بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى, وهدى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ وَلَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَمَن يَرْغَبُ عَن وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كل ما يعاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون قُلْ إِنَّ مَا مَعَهُمْ نَبَذَ خَرِيفٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ خَرِيفٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا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 وما يعلماه من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تذكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضررين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يظهرون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَالِكَافِرِينَ عَذَابٌ أَمِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا نُشِرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ رَبِّكُمْ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 السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفتارا حسدا من عند أنفسهم, حسدا من, عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعطوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ترك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فَذٰلِكَ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ هَادُوا لَيْسَ فِي النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلم ممن منع مساجب الله أن يذكر فيها سوء وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فزام وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل ما في السماوات والأرض كل له طانتون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 تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعنتي التي أنعنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَتَطْهُو يَوْمَئِذٍ النُّشَأَةُ عَنِ النَّشْأَةِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالُوا إِنَّا جَاهِلُكَ مِنَ النَّاسِ ۖ قَالَ وَمَا أَنَا بِجَاهِلٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن من آمن, من آمن, من من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما سعبدون من بعضي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد قلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَهُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا أَوْ نَصَارَى يَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ أَمَنَ اللَّهُ وَمَن أَنزَلَ إِلَيْنَا وَمَن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 وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أَحْسَنُ من الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحاق ونحن له مخلصون أَمْ تقولون إن إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ويعقوب والأسداف كانوا هودا أو نصارا قُلْ أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كسم شهادة عنده من الله وَاللَّهُ بِرَاقِلِ النَّعْمَٰتِ عَالِمُ ۚ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وكذلك جعلناكم أمة وَسَطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبيه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 فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 وَمنِْ حَْيتُ قاجةَ فَوّ وَجههَكَ شَطْرَ النَِِّ شَرام وَحيثُ ماَا كُ تُم فَنوجهَكُمْ شَطْرَهُ لِأََّ يكونَ لَِّاسِعَفُم حُج لِأَن يكَ لَِّاسِعَلَكُم حجة إلااَّ نَظَلَموا مِنْهُ فَلا تخشوهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تحتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب على الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صنوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع طيرا فإن الله شاكر عليم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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواه الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قَالِدِينَ فِيهَا لا يُقَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَٰهُهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل دافة وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المتخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحفونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وَلَوْ يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تضرأ الذين استبعوا من الذين استبعوا ورأوا العذاب وتقصعت بهم الأسباب وقال الذين استبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اطوع غير باغي ولا عاد فاناث عليه ان الله غفور رحيم ان المدين يسطون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا كَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَوْتِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيه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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جَنَفًا أَوْ إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فليستديبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ إِنْ كُنْتُمْ عَاكِفِينَ فَتَحَرَّرُوا مِنَ الْعِدَّةِ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجة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 ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ففدية من صيام أو صدقة أو نتف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي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 فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واستقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 والله لا يحب الفتاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 سَالْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّ النِّعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ عِقَابٌ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يجاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرزوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العبو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ مَا أَقُولُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ أَن شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تنكح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 لِسؤكُم حَرت ل فَت حَْتَكم أن فئْتم وَبَّم لأَفُوسكم وَاتقُ الله وَاتَّقُ اللهه وَعلمم أنكم ملاقُوه وَبشرر المُؤمنين وَلا تجعل الله عُبَةً لأَمَالكمْ أن تَبَ وَوتَتق وَوتُصِح بَير الناس واللههُ سمعععَين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يترقصن بانفسهن ثلاث قرون ولا يحل لهن ان يكن مما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن بذلك ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِن طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا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 فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا كراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظهروا الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فطالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أكثر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون قبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن ثرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 وَإِن طَلقَُهُ مِن قَبنأَتَمَُّوهَّ وَقد فرَتم لَهُ نَّفرَبَاح وَقد فرَرّ لَهُ نَّفرَبَ فَلِصحمَا فرَتُم إلاأَ يعبُون إلااأَ يعفُونَ أَْ يَعفُ الذي بِيدهِه عقدَةٌ إكاءِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من من الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أبعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بعض موسى اتقالوا لنبي لهم اتقالوا لنبي لهم جعلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل نسيت من قضى عليكم القتال الا تقاتلوا قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تمركا قولوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 فمن شرب منه فلمس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من ابترس غرفة بيده من فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو ومن الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنوده قال الذين يظنون قليلة غلبت في اثا كثيرة ولبساء كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ولما دار رجل جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل حضلنا بعضهم على بعض منهم أن كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نَطَقَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ الصُّمُّ بَيِّنَاتٍ وَلَكِنْ اسْتَلَفُوا وَلَكِنِ الَّذِينَ اسْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نَطَقَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يريد يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا لما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا, كل ولا كلة ولا شفاعة والكافرون هم الوالمون الله لا إله إلا هو الحير القير لا تأخذه سنة ولا نوم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 لا إكراه في الدين قد تبين المشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى على انتصام لها والله سميع عمين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين فغروا أولياء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 فأماته الله مئة عام ثم بعده قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست لأتعام وانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظم كيف ننشزها كن نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولا كير يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حدة أنبت السبع سنادي في كل سنبلة مئة حدة والله نضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الَّذِينَ يُؤَافِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُصْدِقُونَ مَا أَنفَقُوا مِن نَّوْلٍ وَلَا أَذًى دَأْبُهُمْ وَلَكِن لَّهُمْ أَجْرُهُمْ يَدْرَؤُهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا قول معروف ومرفعة حير من صدقتي يسبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لَا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترفه صلبا لا يقدرون عن عشم مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نقيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل التمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ستفكرون يا أيها الذين آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيرمنوا الخبيث منه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 وإن تخفوها وتؤسوها لك قراء فهو خير لكم ويكسر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون من ابتراء وجه الله وما تنفقوا من خير يوسف إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يتعلون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم <تصفيق> الذين ينفقون أموالهم بالليل واللهال سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخضطه الشيطان من المسج ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَرْضَوْنَ فَتَهَافَلُمُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّجَاءَ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم, ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا عسرة فنظرة إلى ليساره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليسب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليسب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رده ولا يرخص منه شيء فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان ينف له او لا يستطيع ان ينف له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تربون من الشهاداء من, من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تفتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقتط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاعوا وكاتبوا ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنت على سفر و لم تجد كاتبا فرهان عقبورا فان من بعضكم بعضا فليؤجر الذي تؤمن انانته وليتق الله رب ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله سيرفر لمن يشاء ويعذب يشاء والله على كل شيء قدير